الدرس الثالث في الكلية واحد الطالبات في الكلية عائشة وزينب وسمراء طالبات في كلية التربية قسم اللغة العربية هنا يسكنن في دار الطالبات الصديقات مشغولات جدا هذه الأيام فالامتحانات قريبة لذلك تذهب الصديقات كل مساء إلى مكتبة الجامعة للدراسة لكن قبل ذلك يذهبن إلى مطعم الجامعة لتناول العشاء بين الخامسة والنصف والسابعة إلا ربعا يكون عادة طابور طويل أمام باب المطعم إذ يتناول الطعام أكثر من ألف طالب في المطعم بعد تناول العشاء الصديقات يذهبن إلى المكتبة ويدرسن هناك حتى الساعة التاسعة إلا ربعا. ترجع الصديقات إلى دار الطالبات في الساعة التاسعة والربع. المكتبة قريبة من دار الطالبات. تقضي الطالبات بعض الوقت مع صديقاتهن، ثم يذهبن إلى الفراش،